Mm-hmm. لا من حب لتملأ كوننا الأنوار ليغمرن عبير اللود تبسم حولنا الأقدار نعم لا بد الأقدار لنفتح صفحة كتبت بنور القلب والإتار سنرسي بحب نحو مولاه فلن ننساك هدوتنا ولا المنهاج ننساه أليس نبينا المختار حاور من تحداه وبالإقناع أرشاده بحب نحو مولاه But then صفة وعطر الروح يحينا معنا تحلو لنا الدنيا ويبقى.